ماامر وقيم والذاريات دول انساملات وقوا انجاريات وسر ان تسمى دي امر ما يدنصادته Teksting av Nicolai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 From socket What do you ever want more? me <laughs> can't إِنْ كَانَ لَنَا إِلَّا عَوْنُ الْبِسْرِ الْقَانِ وَبِ ثَوَنَّا بِرُكْنِهِ وَكُلُّ و قُمْ فَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ وَتُبْ إلا قالوا ساحر أو مجنون